لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ا ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ي و ز ع ن حتى شهد عليهم, سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم ا شهدتم علينا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 م و س م ع و ا ل ه ذ ا ا ل ق ر آ ن و ا ل لعلكم ل غ غ و ف ت ب و ن ف ل ن ذ ي ق ن ا ل ذ ي ن كفروا ع ذ ا ا شديدا ب و ل ن ج ز ي ه م و م ا ل ذ ي ك ا ن و ا ي ع م ل و ن ذلك جزاء, أعداء النار ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء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 إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا, تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة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 وفي ا ل آ خ ر م و س و ي ه النابلسي ك م ه ا ما للعلوم و ن ن ز ا من غ ف الاسلاميه ر ح ي م ومن أ ن ق و م ن د وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه تدفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم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 فاستعذ بالله إ ن ه هو السميع العليم